أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقف والقران المجيد بل عجبوا أن جاءهم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 111. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا, فأنبتنا به جنات وحب الحصيد 112. والنخل باسقات لها طلع نضيد 114. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج 115. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان نوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع 121. كل كذب الرسل فحق وعيد 122. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد 123. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد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 117. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد 118. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد 119. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك 119. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد 111. ألقي يا في جهنم كل كفار عنيد 112. من مناع معتد مريب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 ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد 125. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد 126. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد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 129. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا, هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص 120. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد 117. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب 118. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب 119. ومن الليل فسبح وأدبار السجود